الذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ما ادى الله حقا ومن اصدق من الله قيلا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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون مثقلا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 وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يؤمنك تِكُمُّ فِيهِنَّ وَمَا يُتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهَ تَمَنِ نِسَاءَ إِلَّا تِلَاتُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْ 119. أن تضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما